وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذَا يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ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 كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لكم. وَإِن تَعُدُّوا عَدواً لَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَو كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ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 صلاتهم من دال بيت الا مكاء او وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدو عن سبيل الله فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ طَيِّبٌ وَيَجْعَلُ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَأْتُوهُ يُغْفَرْ لَهُمْ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 شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى, ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله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 وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيهِ أَعْيُنُكُمْ قَلِيلًا وَيُظَاهِرُونَ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُخَادِعُونَكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كان وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاسْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَى أُولَٰئِكَ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ ترى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 كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ ان الله لم يكن مغيرًا نعمه على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وان الله سميع عليم كدب آل فرعون والذين من قبلهم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 119. الذين كفروا فهم لا يؤمنون 110. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فَإِنْ مَاتَ فَقًا نَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَدَ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يُذَكَّرُونَ وَإِن مَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَسَنَبْذ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وأعدوا لهم ما استقعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله, به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنقلون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 بيحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبون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 وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عظيم. فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرار إ يَعلَمِ اللهُ فِي قُلوبِكُمْ خَيرَ إ يَعلَمِ اللهُ فِي قُلوبِكُم خَيرَيؤتِكُم خَيرًَا, خيرا مَِّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِ لكُم وَلَّهُ غَفُور الرَّحيم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 وَإِنِ استْتَصَروكُم فِي الدّينِ فَعَلَكُم يَصْروا إِللاا على قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَنَهُم مِثَاقَ واللهُ بِماَا تَعْمجُونَ بَص وََّذينَ كَثَروا بَعْضُهُمْ أَْلَ بَعْض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 ان الله بكل شيء عليم تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام wwwislam